على أن نبدل أمثالكم ونشئكم في ما لا تعلمون. ولقد علمتم النشأت الأولى، فلو لا تذكرون، أفرعيتم ما تحرثون. فأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمورمون بل نحن محرومون فرأيتم الماء الذي تشربون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 نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقذين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو عظيم